نأخذ الحرب بالخطب الفصاح هذا سلاح بارد لا ترتوي منه البطاح لا ترتوي منه البطاح قم يا أخي في الله قم وحد صفوفك للكفاح قم يا أخي لا تخش إلا الله لا تخش النباع قم يا أخي في الله قم وحد صفوفك للكفاح قم يا اخي قم انظف الله الموفق للفلا قم يا اخي قم الله الموفق للفلا قم يا اخي في الله نهدر في مسيرتنا السدود قم يا أخي وحد صفوفك ثم سر نحو الخلود قم يا أخي في الله نهدم في مسيرتنا السدود قم يا أخي وحد صفوفك ثم سر نحو الخلود قم يا أخي متوثبا أثبت وجودك في الوجود قم يا أخي قد آن أن تنفك من أسرب القيود قم يا أخي يكفي وعودا لن نفيد من الوعود لن نفيد من الوعود قم يا أخي قم يا أخي, قم يا أخي لسنا نخوض الحرب بالخطب الفصاح هذا سلاح بارد لا ترتوي, منه البطار لا ترتوي منه البطار قم يا أخي في الله قم واحد صفوفك النبا. قم يا أخي في الله موحد صفوفك للهدا. قم يا أخي لا تخشى إلا الله لا تخشى النفاق. قم يا أخي قم أمضي الله الموفق للفلاح قم يا أخي قم أمضي فالله الموفق للفلان. قم لا تلم أين البطولة يا أخي أين الشباب؟ أين الكرامة يا أخي أين القوم؟ قم لا تلم أين البطولة يا أخي أين الشباب أين الكرامة يا أخي أين الطموح إلى السحاب أتخاف أن تلقى ما أنت ترهب أو تها لا لا محال أن نمتى دلة نخشى الكلاب فانهب يا أخي نمح الهوان عن الهضاء هرب بالخطب الفصاص هذا سلاح بارد لا ترتوي منه البطاء لا ترتوي منه البطاء قم يا أخي في الائق واحرصه صفوفك الكفاء قم يا أخي لا تخش إلا الله لا تخش النفاق قم يا أخي في الائق واحرصه صفوفك الكفاء قم يا أخي لا تخش إلا الله قوم يا اخي قم نظف الله الموفق للفلا قم يا أخي قم نظف الله الموفق للفلا